بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر ولنثى إن سَعْيَكُمْ لشتا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ رَوَل سَ إِ سَعيَكُم <سؤال> فأما من نَعْطَى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره يَِّرُهُ <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> فَأَمَّا مَ نَعْطَى وَاتَّقَا وَصَدَّّقَ بِالحُسنَا فَسَنُ يَِّرُهُ فَأَمَّا مَ نَعْطَى وَاتَّقَا وَصَدَّّقَ بِالْحُسنَا فَسَنهُ يَِّرُهُ فأما من عطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى من وَكَذَّبَ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرِهُ لِلْعُسْرَى من وَكَذَّبَ فسنيسره لِلْعُسْرَى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 وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وما يغني عنه ماله اذا تردى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا لاخرة ولولا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلَّاخِرَةَ وَلُولَى <سؤال> <تضح> <تضح> إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلَّا خِرَةَ إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَا وَإِنَّ لَنَا لَلَّا خِرَتَ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الذي إلا لشقل الذي كذب وتولى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 وسيتجنبها لتقل الذي يتيما له يتزكى وسيتجنبها لتقل الذي يتيما له له يتزكى وسيتجنبها لتقل الذي يعطي ماله ماله يتزكى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ لَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى وما لأحد عنده من نعمة تجزأ إلا بتغاؤ وجه ربه لعله ولا سوف يرضى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى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 فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا لشق الذي كذب وتولى وسيجنبها لتق الذي يؤتي ما له يتزكى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ لَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وما خلق ذكر روال ثائ إن سعئكم لشدة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسراء وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنة فسنيسره للعسراء وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلَآخِرَةَ وَلُولَا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا لشق الذي كذب وتولى وسيجنبها لتق الذي يوتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا لِيَعْبُدُوكَ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا لشق الذي كذب وتولى وسيجنبها لتق الذي يؤتي ما له يتزكى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 وما خلق الذكر ولنثى إن سعيكم لشتاء فأما منعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى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 فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا لشق الذي كذب وتولى وسيجنبها لتق الذي يوتي ما له يتزكى وما ل أحد عنده من نعمة تجزأ إلا بتغاء وجه ربه لعله ولا سوف يرضى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق ذكر ولثاء إن سعياكم لا شتى فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره لليسراء وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنا فسنيسره للعسراء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 وما خلق الذكر ولنثى إن سعيكم لشتاء فأما منعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى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 فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا لشق الذي كذب وتولى وسيجنبها لتق الذي يؤتي ما له يتزكى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 وما خلق ذكر أولٌ ثا إن سعئكم لشدة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسراء وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنة فسنيسره للعسراء وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وَإِنَّ لنا لاخرة ولولا